إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور وحلفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحديث الأخير من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية فيما وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وربه تبارك وتعالى هذا الحديث هو الحديث المتفق على صحته من رواية جرير بن عبد الله البجلية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري ليس تضامون في رؤيته وأيضاً لا تضامون في رؤيته وأيضا لا تضامون في رؤيتهم فإن صفعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. قبله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم السين للتحقيق للتمفيس ويراد بها التأكيد. والتنفيس والاستقبال فكل من السين وسوف من حروف التنفيس والتنفيس للاستقبال. أي من حروف الاستقبال إلا أن السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد إنكم سترون ربكم وتخلص هذه السين التي تذكر للتحقيق والتأكيد تخلص الفعل المضارع للاستقبال بعد ان كان صالحا للحال والاستقبال معا فاذا دخلت على الفعل المضارع مفيد التأكيد ويراد بها التحقيق انكم سترون وتخلص الفعل المضارع بعد ان كان صالحا للحال والاستقبال إلى الاستقبال فقط انكم سترون ربكم فرون هذه صالحة للمضارع الحال وكذلك للاستقبال فإذا دخلت عليها السين سيرتها خالصة للاستقبال إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الكبير على هذا النحو فهذه السين التي دخلت على قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم إنكم سترون ربكم خلصت هذا الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كام صالحا للحال والاستقبال معه كما أن لم تخلص الفعل للماضي الخطابها هنا للمؤمنين إنكم سترون ربكم يعني إنهم سيعينون ربهم تعالى بأرصارهم والأحاديث الواردة في إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة متواترة نص على هذا التواتر غير واحد من العلماء منهم ابن القيم والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وجملة صالحة من علمائنا رحمة الله عليهم قد نصوا على أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة متواتر كما ترون القمر هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر رؤية بصرية وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته وهذا كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون فشبه الرؤيا بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية وهنا شبه الرؤيا بالرؤية فتكون رؤية بصرية كما ترون ما هذه المصدرية فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمراء إنكم سترون ربكم كرؤيتكم من قمر ليلة البدر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي لأن الله تعالى ليس مثله شيء وهو السميع البصير فتشبيه للرؤيات بالرؤية لا للمرئية بالمرئي هذا واضح جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني أحياناً بذكر الأمثلة الحسية الواقعية كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ينظر إلى القمر مخليا به كلكم ينظر إلى القمر مخليا به بميم مضمومة فخائم معجمة ساكنة فلام مكسورة فتحتية مخففة أي خاليا بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية كلكم ينظر إلى القمر مخليا من به قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الله أعطم هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرة وابن أبي عاصم في السلم مخليا به كما مر صاليا به وكما ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد هذا يشمل كل مصل ومن المعلوم أنه لا يتفق المصلون في هذه الآية جميعا يعني لا يقولها جميع المصلين في جميع الأرض وفي عمومها لا يقولون في وقت واحد الحمد لله رب العالمين والله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له ربه تبارك تعالى حمدني عابده فمعلوم أنه لا يتفق المصلون في هذه الآيات جميعا فيقول الله تبارك تعالى لكل واحد حمدني عبد في آن واحد يقول الله تبارك تعالى لكل من قال يعني في الصلاة فما أخبر الله تبارك تعالى في هذا الحديث شيء الصحيح قسمت الصلاة بين وبين عبد الناس بين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد كما ترون القمر لينة البدر أي ليلة إبداره ليلة البدرة يعني ليلة إبداره وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا والوسط الرابعة عشرة كما قال ابن القيم كالبدر ليلة الست بعد ثمان كالبدر ليلة الست بعد ثمان يعني الليلة الرابعة عشرة لا تضامون في رؤيته وفي لفظ لا تضامون وفي لفظ لا تضارون ولا تضارون فهذه الفاظ وردت بضم التاء وتخفيف الميم معنى ولا تضامون أي لا يلحقكم ضيم الضيم الظلم والمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه لأن كل واحد يراه سبحانه لا تضامون ولا تضامون بتشديل الميم وفتح التاء وضمها من التضام يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لأن شيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه فليس كذلك هذه الرؤية لله تبارك وتعالى في الآفرة أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة والاستقرار فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر وقبل غروبها هي العصر أي فحافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهما وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطاية وهو النظر إلى وجه الله تعالى في الآخر فهذا مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذه الوسيلة العظيمة وهي ما حضى عليه في هذا الحديث من المخافة على صلاة الفجر وصلاة العصر. فبعد أن ذكر رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة وضرب المثل وشبه الرؤية بالرؤيا للقمر في ليلة التم في ليلة البدر للمرئي للمرئي. بعد أن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. ما هي المناسبة التي تدعو إلى ذكر هذا بعقب ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة المناسبة ما قال العلماء يعني إنها هاتين الصلاتين يكتمعوا من الملائكة فيهما ما يكتمع فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازي الله تعالى من حافظ عليهما بأفضل العطاء وهو النظر إلى وجه الله تعالى العصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالعمر بالمحافظة عليها بعد التعميم والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهور فهذه أفضل من هذه من وجه وهذه أفضل من هذه من وجه آخر العصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى فقالوا هذه أفضل من صلاة الفجر لأن الله تبارك وتعالى خصها بالأمر بالمحافظة عليها بعد أن عمل الفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود وجاء في الحديث الصحيح المتفق على صحة من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر هذا من روايات أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالبردان هما الفجر والعصر من حافظ عليهما من صلىهما دخل الجنة والأحاديث التي وردت في شأن من ترك صلاة العصر الكثيره وطاطعة في الدلال فإن من لم يصلي العصر في جماعة فتأنما وتر أهله وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي العصر في جماعة فتأنما وتر أي خسر أهله وماله ومن لم يصلي العصر فقد حبط عمله هذا حديث آخر أن من لم يصلي العصر فقد حبط عمله هذا الحديث فيه من صفات الرب جل وعلا إثبات أن الله يرى وهذه الصفة قد مرت الآيات التي تدل عليها وهي أربع آيات والأحاديث في هذا متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبوتها قطعي ودلالتها قطعية أيضا فثبوت قطعي والدلالة قطعية أيضا ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهو كافر مرتد نقل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عن الإمام أحمد وغيره في هذا الأمر أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر في كتابه حاذ الأرواح فالواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك ثم قال من ذكر الشيخ من العلماء وإنما كفرناه يعني الذي ينكر رؤية لأن الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إنه ليس قطعي الدلالة لأن هذا مما يجعله كثير من الناس سببا للهروب مما تدل عليه الآيات مما تدل عليه النصوص فيقول هذا من كتاب الله تبارك وتعالى قطعي الثبور هذا قطعي الثبور لا يجادل فيه أحد هو متواتر ولكنه ظني الدلالة فلا يمكن أحد أن يقول هنا إن إنكم ترون ربكم أن يقول في مثل هذا إنه ليس بقطعي الدلال إذ ليس هناك شيء أشب قطعا من مثل هذا التركيب فهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر ذكر ذلك عن أهل العلم ثم هو في الوقت عينه قطعي في ثبوته فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت فمن أنكر مثل هذا فإن العلماء يحكمون بكفره لو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية ولكنه صرح بأن نراه كما نرى القمر هذا حسي فلا يمكن أن يقال إنها رؤية قلبية تؤول في النهاية بالعلم يعني ستعلمون ذلك في الآخرة أو ما أسبق فتصير الدلالة ظني وحينئذ يجد من يجد من أهل الأهواء مهربا ليس له مهرب هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت فمن أنكره فالله المستعد إذا صرح بأن نراه كما نرى القمر وهو حسي. قال الشيخ الشارف رحمه الله وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم وسبق بطلان قوله عند ذكر الآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى إلى أمثال هذه الأحاديث بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر ما ذكر منه الآيات عرج على ما ذكر من الأحاديث فلما فرغ من ذكر الأحاديث قال إلى مثل هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعليه على آله وسلم عن ربه بما يخبر عنه من صفاته جل وعلا قال يعني هذا الكلام انظر إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما كان على هذا النحو من الدلالة على صفات الرب تبارك وتعالى وعلى الدلالة عليه فحكمه كحكمه سواء بسواء ولذلك قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤيات الرحمن حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليلة مامه كالشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى باظهر ما يرى بعيانه ونفس السحابة وذات أمر مانع من رؤيات القمرين في ذا الآن فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في تبيان صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد باب ببيانهم فقطع السبيل على كل منفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر ليس دونها سحاب ولا غمام وإنما ترون ربكم كما ترون القمر ليلة كم ليس دونه شيء يحول دون الرؤية فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك رب العالم قال الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث فإن الفرقة الناجية الفرقة يعني الطائفة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أي الذين أقضوا بالسنة واجتمعوا عليه معنى الجماعة يعني الذين اجتمعوا على أي شيء على السنة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها فيقول رحمه الله فإن الفرقة النادية أهل الشنة والجماعة يؤمنون بذلك يعني بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت كما مر ذكر ذلك فإننا في القرآن لا نحتاج إلى إثباته وإنما نحتاج إلى فهم المعنى لأنه ثابت تواترا وأما في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج أولا إلى الإثبات فإذا ثبتت نحتاج إلى النظر في الدلال وقد مر ذكر ذلك في مطلع هذا الكلام عندما شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث التي استدل بها على بعض صفات ربنا تبارك وتعالى ثم قال في نهاية ما ذكر من تلك الأحاديث إلى أمثال هذه الأحاديث أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه لأننا نحتاج إلى أن ننظر في الدلالة فيما يتعلق بكتاب الله وأما في السنة فنحتاج إلى الإثبات أولا ثم النظر في الدلالة ثانيا أما ما في القرآن فلنا فيه نظر واحد وهو النظر في الدلالة لأنه قطعي الثبوت. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فهم بذلك أي أهل السنة والجماعة يخالفون طريقة مبتدعة من الجهمية والمعتازلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى ربنا تبارك وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا لما فرغ شيخ الإسلام من ذكر ما ذكر من الأحاديث فرع في بيان مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وكيف أنهم يتصفون بهذه الصفة العظيمة وهي الوسطية فبعد أن بين الشيخ المصنف رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من المصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين مكانتهم أي مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم فإن الضض يظهر حسنه الضض وبضضها تتميز الأشياء فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل هم يعني أهل السنة والجماعة بل هم الواسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة أهل السنة والجماعة يعني الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليه القطبيون اتخذوا هذا لأنفسهم شعارا فيطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة فإياتا أن تخدع لأنهم إذا عبروا عن أنفسهم قالوا أهل السنة والجماعة والجماعة هنا هم الذين اجتمعوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة هم الذين أقضوا بالسنة واجتمعوا عليها هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة بل هم يعني أهل السنة والجماعة الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة الوسط بالتحريت يعني المعتدل المراد هنا العدل الخيار أهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار وبمعنى أنهم متوسطين أيضا بين فريق الإفراط والتفريط فحسا ومعنى حسا بمعنى أنهم متوسطون يقعون بين أهل الإفراط وأهل التفريط ومعنى لأنهم هم الخيار العدو، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلوم والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين هؤلاء وهؤلاء فتذلك أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم فغلى بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. أهل السنة والجماعة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء حسا ومعنى حسا بمعنى أنهم وسط بين الغلاة وبين المتساهلين المفرطين بين أهل الإفراط وأهل التفريط هم واسط حسا وهم الخيار العدول فمعنا كذلك هؤلاء هم أهل السنة والجماعة نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم وأن يقبضنا على ذلك قوله الأمة هي الوسط بين الأمم يعني الأمم السابقة وذلك من عدة أود ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق وقد أخبر محرفوهم عن ذلك على أنه عقيدة ونسبوا ذلك إلى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا فيقولون إن الرب الإله لما فرغ من خلق الخلق وجعل آدم في الجنة نزل يتمشأ في الجنة في أحد العصار فقال أين أنت يا آدم فكانوا يشبهون الخالق العظيم بالمخلوق ثم يصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص تبعه والنصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكان. أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق بالخلاق العظيم هي وسط. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به وغلت النصارى فيه حتى جعلته إله أما هذه الأمة فآمنت به بدون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة بمعنى أنهم لا يتطفرون من الخبث يقول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة واليهود بالعكس إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يآكلونها ولا يجتمعون بها أما هذه الأمة فهم وصلت فيقولون لا هذا ولا هذا لا يشق الثوب ولا يقطع ولا يصلى بالنجاس بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه ويصلى به ولا يبتعدون عن الحائض بل يؤكلونها ويباشرها زوجها في غير الجنا وكذلك هذه الأمة وسط في باب المحرمات من الماكل والمشارب فالنصارى استحل الخبائث وجميع المحرمات واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر كما قال تعالى واعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الذين هادوا هم اليهود حرم الله رب العالمين عليهم كل ذي ظفر وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة والأوز والبط وقيل غير هذا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني شحوم الجوف وشحوم الكليتين إلا ما حملت ظهورهما يعني إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما أو الحوايا أي المباعر واحدتها حاوية أي ما حملته الحوايا من الشحم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإليا هذا كله داخل في الاستثناء والتحريم مختص بالثرب وهو شحم رقيق يغش الكرش والأمعاء يقال له في عرفي العامه من ديل البطن وكذلك شحم الكليتين فقال ربنا تبارك وتعالى ذلك جزئناهم يعني هذا التحريم كان عقوبة لهم ببضيعهم يعني بسبب ظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وإن لا يعني في الإخبار عما فرمنا عليهم أما هذه الأمة فهي أمة واصد وحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث فهي واصد بين الذين استحلوا الخبائث والذين حرمت عليهم الطيبات ببغيهم وعدوانهم وظلمهم وقتلهم الأنبياء هذه الأمة الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحلت لها الطيبات وحرمت عليها الخبار وفي القصاص القصاص فرض على اليهود فلا يجوز أن يعفو ولا يجوز أن يأخذ دية القصاص فرض على اليهود والتسامح عن القصاص فرض على النصار أما هذه الأمة فهي مخيارة بين القصص والديه والعفو مجانا وصفحاً وتسامحا فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم بين الغلو والتقصير وأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى يعني أنهم وسط فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وصولاً خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسط بين فرق الأمة الأصل الأول هو الأسماء والصفات فقال شيخ الإسلام رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشربية فهم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وسموا معطلة لأنهم عطلوا الله سبحانه من أسمائه وصفاته وأهل التمثيل المشبهة وسموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا اهل السنى واسع في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه وهended طرفان متطرفين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه الجهمية ينكرون صفات الله تبارك وتعالى بل غلات الجهمية وهم الجهمية الأول ينكرون الأسماء أيضا ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات وإن أثبت له صفة شبهته بالموصوفات إذا لا نثبت له يقول هؤلاء الضلال اسما ولا صفة وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات ينكرون ما فوق تلك الصفات التي أثبتوها وهي لا تزيد على هذا العدد. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام وإثباتهم لتلك الصفات إنما هو بالعقل لا بالنقل لأن العقل لا يحيلها عنده، العقل لا ينكرها ولا يجعلها مستحيلة فيثبتونها عقلا لا نقلا ولا سمعا الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء الجهمية ينكرون صفات رب البرية تبارك وكعالى وغلات الجهمية وهم الجهمية الأوى الذين تفرهم الآئمة ينكرون الأسماء كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية وبعض هؤلاء يعطل تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة ومثل الأشاعر وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين فهؤلاء ظلوا في الإثبات وأهل التعطيل غلو في التنزيه بزعله وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء غلو في الإثبات وأهل التعطيل غلو في التنزيه فهؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجها وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم قالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا من شاه وأحسن من شاهد الإنسان فهو لا زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني ويدعون أن هذا هو المعطل وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل بل اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل نحن نثبت ولكن بدون تمثيل فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا لأن الممثل لله تعالى يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا له المثل الأعلى والصفات الحسنى لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثاني كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتاني من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان فالخلاصة أن أهل السنة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين طائفة غلط في التنزيه والنف وهم أهل التعطيل من الجهنية وغيرهم وطائفة غلط في الإثبات وهم الممثلة وأهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو في الإثبات ولا في النفي ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا هو الأصل الأول أهل السنة وسط في باب صفات الرب جل وعلا بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه وهم وسط يعني أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرين وسط بين الجبرية نسبة إلى الجبر لأنهم يقولون إن العبد مجبور على الفعل وينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار فوسطية أهل الشمة في باب أفعال الله تبارك وتعالى بين الجبرية والقدرية وهم النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله تبارك وتعالى عليه ليس كما يتبادر إلى الذهن يعني قد يتبادر إلى الذهن أن القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر على حسب القدر وأن الإنسان إنما يدري على حسب المقدوم ليس كذلك القدرية هم نفاة القدر هم الذين يقولون بنفي تقدير الله تبارك وتعالى على العبد ويجعلون العبد خالق لفعل وأما الذين يقولون بأن الإنسان مسير في كل صغير وكبير وأنه مجبور على الفعل الذين يقولون بذلك هم الجبري القدرية يقولون إن العبد خالق لفعله وينفون تقدير الله تبارك وتعالى عليه أهل السنة في باب القدر وسط بين هؤلاء وهؤلاء والناس في باب القدر انقسموا إلى ثلاثة أخسام قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثماته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة وإنما يفعل الفعل مجبرا علىه بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول، وهؤلاء هم الجبريل القسم الثاني قالوا إن العبد مستقل بفعله وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير حتى غلا بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعل أما قبل فلا يعلم عنه شيء وهؤلاء هم القدرية مجوس هذه الأمة فالأولون غلو في إثبات أفعال الله وقدره وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الجحيم الآن فهم يجعلونه كذلك والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد فهو الفاعل المطلق لاختياره القسم الثالث أهل السنة والجماعة قالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين فنقول إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه أبدا والإنسان له اختيار وإرادة ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره يعني العبد فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه لكن سيبقى عندنا إشكال كيف تكون الأفعال خلقا لله وهي فعل الإنسان الجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلا لم يقع الفعل من كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته اللهم إلا من أكد فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما منه لنا ففهم ولا تمان ففهم ولا تمان الأصل الثالث الذي فيه أهل السنة والجماعة على الوسط هو الوعيد وهم في باب الوعيد وعيد الله تبارك وتعالى بين المرجاء وبين الوعيدية من القدرية وغيره في باب الوعيد الوعيد التخويف والتهديد والمراد النصوص التي فيها توعد للعصاق بالعذاب والنكال. فهذا هو الوعيد كيف تعامل آل السنة مع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في شأن العصاة الذين توعدوا بالعذاب والنكال الناس تطرف بين غال ومفر فهذا يتطرف جانبا والآخر يتطرف بعكس فهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذن وأن الفواحش ولو كثرت دون الكفر بالله تبارك وتعالى لا تضر شيئا بل هي تقع مع كمال الإيمان في قلب فاعله هؤلاء هم المرجع فهؤلاء تطرفوا جانبا وبضدهم تطرف الوعيدية من القدرية وغيرهم تطرفوا في الجانب الآخر فقالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه يكون كاثرا وإذا مات كذلك فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا وأما أهل السنة طواصة بين المرجعة والوعيدية من القدرية وغيرهم المرجعة اسم فاعل من أرجع بمعنى أخر ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخر وفي قراءة أرجعه أي أخره وأخر أمره وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان فهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط المرجع يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان ويقولون الإيمان هو الاعتراف والتصديق والإقرار بالقلب فقط ولهذا يقولون إن فائلة الكبيرة كالزاني والسارق وشارق الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا فلا يضر مع الإبار معصير مهما كانت صغيرة أم كبيرة إذا لم تصل إلى حد الكفر فهذا زعمه زعم المرجعة وهذا فيه من التمييع ما فيه ولهذا بسبب إلى دين الله رب العالمين بحال وأما الوعيدية فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرات يفعلها الإنسان ولم يتبن فإنه مخلد في النار به إن شرب فهو من آل النار خالدا مخلدا وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا فهؤلاء على الضر من أهل الإرجاء آل الإرجاء يقولون السارق والزاني وشارب الخمر وطاطع الطريق لا يستحق دخول النار أصلا لماذا يدخل النار؟ عنده الإيمان وعندهم هذا الإيمان لمن أتى به بزعمهم إيمان جبريل فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص فعندهم أمثال هؤلاء من فعلة الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصدر لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا لماذا؟ يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصي إذن فليمرح الوساط كما يشاءون على مذهب المرجع وأما الوعيدية فإن من أتى بكبيرة يكون عندهم كافرا ويخلد بسببها في النار أبدا. إن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا. وإن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا. فهؤلاء تطرفوا ناحية والآخرون تطرفوا ناحية أخرى وأهل السنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتادي لولا أن هدانا الله هم وسط بين هذين الفريقين الضالين. الوعدية يشمل قائفتين. المعتزلة والخوارج، ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم فيشمل المعتزلة وهم القدرية الذين ذكرهم الشيخ فالمعتزلة قدرية يرون أن الإنسان مستقل بعلمه وهم وعيدية ويشمل قوله رحمه الله تعالى الوعيدية وغيرهم الخوال فدخل المعتزلة في قوله الوعيدية لأنهم يقولون بهذا الأمر الكبير قدرية ووعيدية أيضا ويشمل الخوارج فاتفقت الطائفتان المعتزلة والخوارج على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا وأن من شرب الخمر مرة كمن عبر الصنم ألف سنة كلهم مخلدون في النار لكن يختلفون في لسن كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا نغلب جانب الوعيد كما فعل الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار احفظ هذا وتحطب واحرص عليه فهذا هو ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم من تركه ضل إما أن يصير مرجئا وإما أن يصير خارجي احرص على هذا وتحطب ولا تنسى فهذا ما قرره نبير صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه جل وعلا أهل السنة يقولون لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة والخواب ولا جانب الوعد كما فعل المرجئ نقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار سبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجاء أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء ينظر من جانب الوحد وهذا دائما نظر أهل الأهواء أهل البدع دائما وأبدا ينظرون إلى جانب واحد وأهل السنة يحيطون بالأمر من أطرافه كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء نظر نصوص الوعد. يعني المرجاء فأدخلوا الإنسان في الرجاء وقالوا نأخذ بها وندعوا ما سواها وحملوا نصوص الوعيد على الكفار والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعيد ولهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ به ونصوص الواعد محكمة فنأخذ به فأخذوا من نصوص الواعد ما ردوا به على الوعيدية ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجعية وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لألا نهدر نصوص الوعيد غير مخلد فيها لألا نهدر نصوص الوعيد فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين وأما الوعيدية والمرجعية فكل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين العوراء فنظر من جانب واحد وأهل السنة نظروا نظرا مستقيما فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين فالحمد لله رب العالمين عندنا أصل آخر وحذاري أن فضيل تق الله في عقيدتك وتعلم والزم إذا عرفت فلز ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويصبحه ولا تكو مرديا لعوبا بدينه ألا إنما المردي بالدين يمزحه فحذاري أن تكون خارجيا تركز على مصوص الوعيد أو أن تكون مرجعيا فتركز على نصوص الوعد ولكن كن سنيا كما أرادت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنظر بالعينين وتأخذ بالدليلين ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المردي بالدين يمزحه إيو والله لا يضر مع الإيمان ذنب، فالسارق وشارب الخمر والزاني وقاطع الطريق وما شئ من العظائم والكبائر لا يضره ذلك ولا يدخل النار أصلاً. لا على سبيل التأبيد ولا على سبيل التعطيل عندهم، فهذا يمزح بالدين ويلعب به، ولا تكون مردياً لعوبا بدينه. ألا إنما المردي بالدين يمزح والخارج. نفسه حاد فيسارع إلى التكفير بالوقوع في المعصية ويخلد بها في النار ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويخضحه يهلك ويفضح لأنه ليس على نظر أهل العقل والعلم والفاه في نصوص الوعد ونصوص الوعيد معه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله في باب أسماء الإيمان والدين أهل الشنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهنية في باب أسماء الإيمان والدين أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسر وفي جزاء العصاف في الدنيا والآخرة هم يعني أهل السنة بين الحرورية والمعتجلة من جهة وبين المدئية والجهنية من جهة الأخر الحرورية هم الحوارج سموا بذلك نسبة إلى حروراء وهي قرية بالعراق جتمعوا فيها حين فرجوا على علي رضي الله عنه فنسبوا إليه هؤلاء هم الحرورية لماذا سمي الخوارج بذلك ووصفوا به ونسبوا إليه لأنه لما خرجوا على علي أمير المؤمنين رضي الله عنه انحازوا في قرية من قرى العراق وقالوا لها حرواء أو حرواء على القصر والمد على السواء فنسبوا إليه والمعتزلهم أتباع واصد ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف واقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين فقال الحسن حينئذ لما اعتزل واصل اعتزلنا واصل فسموا معتزلة مذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب كبيرة مذهب ضار حيث حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام وقال المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين قال الخوارج كافر وإذا مات على تلك الحال فإنه خالد مخلد في النار وأما المعتزل فيقولون بالمنزل بين المنزلتين وستهكم الشيخ الشارح عليهم بعد حين فقل هؤلاء عندهم هذا القول وهو القول بالمنزل بين المنزلتين يعني لا يحكمون له لا بإيمان ولا بكفر يقول هذا إذا مات ندفنه في قبر بين القبرين فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، فإذا مات ماذا نصنع به؟ ندفنه في قبر بين القبرين رحمة الله عليه المرجئية عندهم الإيمان تصديق القلب فقط، ولا تدخل فيه أي في الإيمان الأعمال، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وإيمان أقل مؤمن إيمانا في الأمة كإيمان جبريل عليه السلام عندهم. هكذا قولا واحد في باب الأسماء والدين وهذا باب ظل فيه من ضل بل عامة الخلاف الواقع الآن بين أهل السنة والمنتسبين إلى السلف بسبب هذا العمر العظيم بسبب الخلاف في مسائل الإيمان والكفر وألقاب الدين هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا كافر والحكم على الإنسان بالكفر أو بالإسلام أو بالفسق أو بالبدعة عامة الخلاف وقع بسبب الخلاف في هذا الباب وعدم إحكامه مع عدم العودة إلى كلام السلف فيه والتسليم للأولين السابقين من الصالحين المتقين عامة الخلاف بسبب هذا الباب بسبب عدم إحكامه باب الأسماء والدين وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد ففاعل الكبير ماذا نسميه مؤمن أم كافر أهل السنة واسط بين طائفتين الحرورية والمعتزلة من جهة والمرجئية الجهمية من جهة الأخرى الحرورية والمعتزلة أخرجوا هذا الذي يفعل الكبير من الإيمان لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله ولهذا خرجوا على الأمة وكفروا الناس فرتبوا عليه الحكم قالوا هذا الذي يأتي بالكبيرة فإنه يكون حينئذ كافرا وما دام كافرا فهو حلال الدم والمال والعرض وأما المرجعة الجهنية فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق ويقولون له أنت مؤمن كامل الإيمان إيمانك كإيمان جبريل فرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات أنت كهو سواء بسواء وأنت هو في الإيمان واحد هذا هو ظلاله ظلال ضلان أهل الإرجال فهؤلاء وهؤلاء على الضب في الاسم وفي الحف أما المعتزل فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الحف فهو في منزلة بين منزلتين لا نتجاسر أن نقول إنه كافر وليس لنا أن نقول إنه مؤمن وهو يفعل الكبيرة يزني ويسرق ويشرب الخمر ونقول نحن أسعد الناس بالحق حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع عبد مؤمن أهل السنة يقولون نحن أسعد الناس بالحق حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع عبد مؤمن فقد صدق لكن كونهم يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بضعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين ما هذا الاختراع؟ قال تعالى وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مبين فلا منزلة بين المنزلتين على هدى أو في ضلال مبين فماذا بعد الحق إلا الظلال لا منزل بين هاتين المنزلتين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولا منزلة بين هاتين المنزلتين وفي الحديث عن أبي مالك للأسعرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ آل أم قال تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حدة لك أو عليك فلا منزل بين المنزلة لك أو عليك كل الناس يأخذوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا رواه مسلم في صحيحه فأين المنزل بين المنزلتين في هذه النصوص هم يقولون في منزلة بين منزلتين وفي باب الوعيد ينفذون الوعيد عليه فيوافقون الخوان في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصر فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاص فقال الشيخ الشارف رحمه الله متعجبا فيها سبحان الله كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه فيكونون من أهل التوقف لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطي أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله ولا يدفن مع المسلمين ولا ندفن مع الكفار إذا نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين ضلالا في ضلال كما ترى وأهل الشنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف قالوا نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان او نقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته احفظ هذا واحرص عليه. نقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمن ناخس الإيمان لا شك في هذا نقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته هذا هو العبد فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم احفظ هذا لا يعطى لإسم المطلق ولا يسلب مطلق لإسمه وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يما وفي الوزن يرجح هذا معتقد أهل السنة والجماعة وترتَبُ على هذا أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلق ولا أن نحبه حب مطلق بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصي الأصل الخامس عند أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم واسط بين الرافضة والخوارج أصحاب جمع صاحب والصحب اسم جمع صاحب والصاحب الملازم للشيء والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تفللته ردة على القول الرافض. الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهذا خاص في الصحابة وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة لكن بشرط أن يكون مؤمنا به أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة رضي الله عنهم بين الرافضة والخوات الرافضة هم الذين يسمون اليوم الشيعة ثم رافضا لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذي ينتسب إليه الآن الزيدية رفضوه لأنهم سألوه ما تقول في أبي بكر من يريدون منه أن يسبهما ما فيهما ولكنه رضي الله عنه قال لهم نعم الوزيران وزيرا جدي يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافض الرافضة مأخوذة لفظتها من الرفض وهو الترك سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فأبأ وقال معاذ الله فرفضوه فسموا رافضة فولاي رواض أهل السنة حتى عند العوام منهم يبغضونها ويسبون من يسبونه بالنسبة إليه يعني إذا رادوا أن يسبوا أحدا قالوا له يا ابن الرافضي فالرافضي هذا هو الرافضي هو الرافضي فيسبون نسبة إليه فهذا متغلغل في عقيدة أهل السنة وعند أهل السنة هذا مجمع عليه إلا عند أهل الجماعات الحديثة الذين تقاربون مع هؤلاء تقاربا معيدا يقولون هم إخواننا وليس عندهم من المخالفات لنا إلا الشيء اليسير هم يقولون إن القرآن الذي بين أدينا نقص. ينقص ينقص بعض الشيء يعني هذا أمر تمرره؟ من قال هذا فواكات فكيف يكون أخا لك؟ هذا شيء عجيب هؤلاء يسبون الأصحاب ويكفرون لهم إلا عددا قليلا من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين لا يجاوزوا أصابع اليد الوحيد هؤلاء يرمون أمهات المؤمنين بالخلى والفحش ويقولون هن لسنا بزوجات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كنا عنده من السراري يقولون هذا ويزعمونه ويقولون في أهل السنة كل عظيمة من البلاء ومع ذلك فهؤلاء المحدثون من أهل البدع يخالفون الحس الإسلامية العام المرتكز عند العوام من أهل السنة فإن الرجل إذا أراد أن يسب أحداً يقول له الأبعد ابن الرخضة يسبه كأنه قال إنه ابن خنزير مثلا فهذا مجمع عليه في حس وضمير آل السنة وعند العوام منه فهذه هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم والذكر والفقه والإمامة للأمة والإمامة للأمة والقيادة للأمة فيخالفون حتى الحس الذي ارتكز بضمير العوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله المشتاق هؤلاء الروافض والعياذ لهم أصول معروفة عندهم من أطبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عشمة الإمامة وأنه لا يقول خطا قط وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة كأن الإمامة تلقى عن الله مباشرة والنبي تلقى عن الله بوسطة الرسول الملكي جبريل ولا يخطئ الإمام عندهم أبد بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق يقول لشيء كن فيكو. وهم يقولون إن الصحابة قفار ويقولون إن الصحابة ارتدوا بعد النبي المختار صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يقولون إن بكر وعمر كان كافرين وماتا على النفاق الأكبر والعياذ بالله ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت رضي الله عنه ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء آل البيت هؤلاء والون هؤلاء يتمنون على شيء هؤلاء يتقارب معهم بأي صورة من الصور قال صاحب كتاب الفصل إن غلات هؤلاء كفروا علي بن أبي طال وقالوا إن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليها أن ينكر بيعتهما فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا يعبدون ماذا؟ ويتبعون من؟ هؤلاء هم الروافر وأما الخوارج فهم على العكس من الرافر حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية بن أبي شفيان وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم واستحلوا دماء المسلمين فكانوا كما وصفهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهذا متفق عليه وإيمانهم لا يتجاوز حناجره فالشيئة غلو في آل البيت وأشياعهم وبالغوا في ذلك حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي رضي الله عنه ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم الخوارج بالعكس على الضد من هؤلاء أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين قالوا ننزل آل البيت منزلته ونرى أن لهم حقين علينا حق الإسلام والإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا لكن من حق قرابتهم علينا أن ننزلها منزلتها وألا نظلوا فيها ويقولون في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي وأن نكون كما قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا نعادي أحدا منهم أبدا لا آل البيت ولا غيره فكل منهم نعطيه حقا فصار أهل السنة وسطا بين جفاك وغلاك أهل السنة وسط بين, بين الجفاك والغلات وأحفظ لأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أن يما عرفان لا تنقصه ولا تجد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصبه الأخرى إلها ثامن فتكون أنت واسطا بين الجفات والغلاء عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضالة التي تنتسب إلى القبلة كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمة فالحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أتباع النبي الأمين فكل هؤلاء الضلال يدعون أنهم على شيء وليس على سبيل كما هو معلوم الخارجي الجل يرىك وأنت سني سلفي على الجادة يراك كاثر ويرىك ظالا مبتدعا وهو الضال المبتدع ولكن لضلاله لا يميز ونفسه حاد والمرجئي يرى الناس كلهم حلوين نعم الحلو فصيحة ولكن هل تجمع جمع مذكر سالم أو لا تجمع فيقال حلوون وحلوين نصبا وخفضا أم لا هذا محل بحث الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والحمد لله الذي جعلنا من أهل الصنة ومن أتباع النبي الأمين منه ينبغي أن تشكر الله عليه فالحمد لله رب العالمين هذه الوسطية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تتلقاها وإن كنت بها عارفا تعلمها وإن كنت بها عالما تثبت عليها تموت عليها تبعث في زمرة أهلها قال فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه منه فما أكثر الذين يجلسون في أمثال هذه المجالس وهم كث يتعلمون الضلال ألوانا ويعتقدون البدعة أشكالا والطيور على أشكالها تقع فأحمد الله واشكر ربك فالحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم